قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ 119. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 110. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم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 إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خير